سَنَ لِرَبِّهِ لَكَنُود وَإِنَّهُ عَلَى ذَالِكَ لَشَهِيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُور وَحُصِّلَ مَا فِي إن ربهم بهم يومئذ لخبير